شبكه الطريق الى الله تقدم لكم هذه الماده وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ايه هو القلب المنيب قال القرطبي رحمه الله في تفسيره القلب المنيب هو القلب السليم يبقى لا يدخل الانسان من الجنه إلا إذا كان قلبه سليما يعني ايه سليم يعني ايه سليم يعني ايه سليم ما فيش في غل حسب بغضاء عجب صح مفيش فيه والعياب بلا شرك صح فيش فيه بدعة صح قلبي يكون بفضل الله سليم يعني ما شاء الله كان لما بيعمل عمل مخلص صح اللي مفيش فيه كبر ولا عجب فيش فيه كبر على حد أنا بتكبرش على حد مهما كنت صاحب فلوس أو صاحب علم أو, أو دخل في قلبه الكبر ضاع القلب ده اللي مفيش في يوم من الأيام الدنيا تضغو عليه فيقدم الدنيا على الدين أو يقدم الدنيا على الاخره او يقدم الدنيا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى إلا قلبه سليم على طول القلب ده هو المراقب لحركة الجوارح خد بالك ده غلط خد بالك ده صح تلاقي سبحان الله كلما من الإنسان منه اهتم بقلبه صلح فقلبه قلبه تلاقي جوارحه كلها ضغطة في ناس ثانية اللي أهملت قلوبها وضيعت قلوبها مش فارق أصلا هي وصلت لمرحلة أن حرام زي حلال كل واحد مين أكتر حد ينجو يوم القيامة اللي صلى كتير ولا لقلبه سليم اللي زكى كتير ولا لقلبه سليم اللي عبد ربنا كتير ولا لقلبه سليم مين اللي ينجو يوم القيامة قال الله عز وجل يوم لا ينفع امان ولا بنون لا بنفع ولا تنفع ولا اب ولا ام يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يبقى يوم القيامه انا لا ينفعني ابني ولا ينفعني فلوسي ولا ينفعني شيء ولكن الشيء الاساسي اللي ينفعك هو ايه ده قلبك ده يبقى لما ربنا يعلق لنا دخول الجنه على وجود القلب السليم ينفع نهمم قلوبنا